بسم الله الرحمن الرحيم 114. والنازعات غرقا والناشطات نشطا 116. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفة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 111. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى 113. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إن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 111. فإذا جاءت الطامة الكبرى 112. يوم يتذكر الإنسان ما سعى 113. وبرزت الجحيم لمن يرى 114. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي